لن اِنَّ لَأَكُمُ الصَّرارَ اِن صَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ او الْقَتْلِ وَاِلَّا فَمَا تَمْتَعُونَ اِلَّا قَلِيلا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ اِن أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءا اَمْ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ له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 خوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لَمْ يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يتيرا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 سَنَجْلُو لَنَّكَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وصدق الله ورسوله وما زادهم sline na